وما تأتيهم من آيَةٍ من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون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 وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ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 فحاقب الذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم ظروا ثم ظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله Ketab على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم matila لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم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 قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسثك الله بضر فلا كاشف له إلا هو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 شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لعندركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنما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 وإنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاءكم؟ ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنةهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا إِلَّا أن قالوا والله ربنا مَا كنا مشركين أوض كيف كذبوا على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 وَإِذَا يَرَوْنَ كُلَّ آيَةٍ لَّا بِهَا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَقُولُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إلا أَسَاطِيرُ وهم ينهون عنه وينأون عنه يُهْلِكُونَ يهلكون إلا وَمَا وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار, ولو ترى إذ وقفوا على النار فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نَرُدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا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 ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب قال فذوقوا العذاب لما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا ذ فص النذينَ كذبُ برق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 Oma elämä on vain leikki, joka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 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 22. 23. 23. 24. 24. 25. ولقد كذبت رسلا من قبلك فصبروا على ما كذبوا فصبروا على ما كذبوا وأؤذو حتى أتاهم نصرنا وأنا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم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 والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أَعْلَىٰ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ بَلْ إِيَاهُ تَدْعُونَ بَلْ إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم, فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأساء فسنا تضرعوا ولكن ولكن قثت قلوبهم وزين لهم الشيطان وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم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 Qul a إن أَخَذَ inn ahdallahu semg tum wa absar tum wa khatma ala qulubikum. Qul a وننظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله؟ قل أرعيتكم إن أتاكم عذاب الله ضغتا أو جهرا هل يهلكوا إلا هل يهلكوا إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين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 Qul la aqool lakaum 'aindi wala Allahi wa la a'lamul ri'ba wa la aqool lakaum malak in attabgu illa ma yuha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 فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أها أولئك من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسهم رحمة أنه منعم منكم صوعا بجهالة ثم تاب ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم.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 Kulla la attabu ahuwa akum, qadu dzarlatu وَمَا wa مِنَ ana min al inni 'ala biyinta min al-Rabbi wa kithbatun bihi, ma 'aldi ma ta'astajinun illa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 الظلمات البذر والبحر تدعونه, تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قله والقادر على أي يبعث عليكم عذاب من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيع أو يلبسكم شيع ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبع مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره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 وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلِكُو التَّسْمَعَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُقِينِينَ فَلَمَّا جَنَّ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 إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قالا تحاجوني في الله وقد هدان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 نرفع درجات من نشأ إن ربك حكيم عليم ووَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلَّنَّهَدَيْنَا وَنُوحَ نَهْدَيْنَا مِنْ قَبْلٍ وَمِنْ ذُرِّيَتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوْبَ وَيُوْسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ و زكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين واسماعيل واليسع ويونس ولوط وكل فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم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 فَإِن يَكْثُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِ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 تجعلونه قراطي ستبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباءكم قل الله ثم ذوهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ وَمَنْ lafi, مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوْحِيَ lafi, وَلَمْ lafi, lafi, lafi, وَمَنْ قَالَ lafi, lafi, ولو ترائذ الظالمون في غمارات الموت والملائكة بسط أيديهم أخرج أنفسكم ولو ترائذ الظالمون في غمارات الموت والملائكة بسط أيديهم أخرج أنفسكم اليوم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 وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنت تُمْ تَزْعُمُونَ إِنَّ اللَّهَ فَانِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ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 و جنات من أعناب والزيتون والرمان مستبه و غير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم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 وَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ نَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٍ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصدف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون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 وَأَقْسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ ايمانِهم لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إن كَمَا الآيَاتِ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُغْمَدُونَ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ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 يَقْتَرِفُونَ مَا لَا يَقْتَرِفُونَ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ نَزَلَ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فلا تكونن من الموترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدنا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظلمين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 وَمَا لَكُمْ أَنْ لَا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اغْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ وَذَرُوا ظاهرَ ال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 كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون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 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعٌ مَعَ شَرِّ الْجَنَّةِ قَدْ اسْتَكْثَرُوا مِنَ الْإِنسِ وَقَالَ أُولِيَاءُ مِنَ الْإِنسِ رَبَّنَا سَتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا وَبَلَغْنَا أَجْلَنَا الَّذِي أَجْلَتْ لَنَا قَالُنَّ نَارُ مَثْوَائِنَ خَالِدِينَ فِيهَا إلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَكَ حَكِيمٌ عليم. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَا مَعَشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا ajaa أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ shahidina, وَشَهِدُوا ajaa, أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ذالك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما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 Yhden maa tuu'adun lakaaat, wa maa antun bimu'jizin. Qul yaa qawm, i'maluuu ala mekanetikum, inni aamil, inni aamil, فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون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 وَإِنْ يَكُمْ بَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ سُرَكَاءً سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ, وحرموا ما رزقهم اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ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 Kulu minna, rızakkum Allah, vaatattebgu xutwate al-Shaytan. Innu lukum adu azwaj. من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذكرين حرم أم العنثيين أم اجتملت عليه أرحام العنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذَكَرَينِ حَرَّمَ أَمِ العُثَيْنِ أَمْ جَتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْعُثَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ أَذْوَ الصَّامُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بغير علم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 إنه رجس أو فسقا, أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغلب حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل الظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط وذلك جزيناهم ببغيهم وإنا نصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأس عن القوم المجرمين سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا آباؤنا ولا حربنا من شيء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 بهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدا منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة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 من جاء بالحسنات فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئات فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هدي ربي إلى صراط مستقيم دين قيامات Lillata ibarohi mahanifa mua mahana millen قُلْ Kull inna swa laati, wa noju suki, رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ mahati lilla. Lilla وَأَنَا la الْمُسْلِمِينَ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 وهو الذي جعلكم خلاء فالأرض ورفع بعضكم ورفع بعضكم فوق بعض درجات اللي يبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب إن ربك سريع العقاب وإن إنه لغفور رحيم